يا أحسني بقابرك اسمع الكلمات بارك الله فيك. يا أحسني بقابرك شاني أتأمل وأقف بحزان قولا سره يا حسني وديم عن دنكاني صاب كان عرمي عرمضا وجسمك انتعف ويخيب لي تراب ۱۶ ۱۶ ۱五 Four GALLY ۱۶ ۱۶ 一۶۶ ir ديجان قبرك يا روحي زانر نيستاذيني انك اقعد في يا روحي زانر وانشيد له عنتيد اسمك وقت نهفس يامي الطف قام صار كل هامي تجهز ورد لا واحد باي قلبي يحمي عن خايدرك بنه ما انسى من اللي بسف الطاغي طيعنا حران ما انسى ليلي جسمي انت كان السير بالخافير الصندران جيتك يا نوريا امي احكي لك عن حالي المر جرحك ما خف بقلبي ما بضاي الا وصارت حار من جيد الجسم مثل جسمك على حر ثر ما تفر قلبي اليت اليوم عينك تنظر يا حبيبي كربلا تسعر في قلبي وتلتيب والخيم في الروح بالنيرة لكلها مسقرة يا حبيبي وطفلك الضامن اللي غالاه بسهم في كتابي يجري دم اللي نزف من منحرة من بطل عن باس فينا يرا يمررفا قربي تسقيني كل ما بالعطش قلب انفرى هذه انصارك طولا لها يوم من الماضي الف من حور حياك جالس يا فونك العراء زينب الحاره يا ما تخفى بند واليتيم الصاح بو يميفارنگ منظرا